قُنِ دَعُ اللهَ أَوْ دَعُ الرَّحْمَنَ أَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا